كبرت كلمة تخرج من أفواههم إِيَّاَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَ فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّا مُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَاقٍ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِوَالِيٌّ من وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ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 نتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا فعسى ربي أي يأتيني خيرا من جنتك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 وَالضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا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 ويقولون إياه ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبرة إلا أحصلها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ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 وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتبا على آثارهما قصصا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 استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا, فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفراء فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة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 ان مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئه ووجد عندها قوما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 فَإِذَا دَعَا لَهُ نَرَق قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي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 إنا اعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع